وَأَنَّ فَبَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنَّ سَقَتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا الْتَفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ الله يا ايها النبي وحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال ان يكن منكم مشرون صابرون أشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم, بأنهم قوم لا يفطهون الآن خفف الله عنه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 الله سبق لمسكم فيما اخذتم عذاب العظيم فكونوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن اسرا اي علم الله في قلوبكم خيرا ياتيكم خيرا ياتيكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله فَقَدَ خَانوا اللهَّهَ مِنْ طَبللُوا فَأَمكَنَ مِنهُم وَلَّهُ عَلم حَك إِ الذيينَ آمَنوا وَهَا جَروا وَجَهَدوا بِأَموَّالِم وَأَفُسِهِمْ فِي سَبِييل لللهَّهِ والَّذينَ آوَوْ والَّذينَ آموَو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 إلا تفعلوا إلا تفعلوهتكن فتنه في الارض وفساد كبير والذين امنوا وهجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولائك هم فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ